بس ان شاء الله طيب هو كان قال انت... و... يعني طول كده ب... الحد هو... يعني في الترم الاول هو الثابت الحد بس عشان بس انا عندي امتحانات اخلصها لسه بخلص امتحانات النهارده يعني آه... كنت الامتحانات ولكن في الترم الثاني غالبا هيبقى انا الحد هو السبت. بس الفرق وال, وال... زي ما هم فهم؟ طيب لكن هذا بعض الحمد لله وصد السلام على الله واشهد أن لا إله إله الله يا له أن محمدا رسول الشيخ محمد قال لي أننا من الصلاة صح كده ولا؟ من غسل من هو آخر حاجة قالها لكم مذكرات هتيجي ان شاء الله ما هو بيقول لي ما خلصت الدرس إلا ما تيجي <تصفيق> عشان ان شاء الله الأسبوع الجاي للبحان اللي بعد الجاي السبت اللي بعد الجاي عشان تحقيتها عرف تذكره طيب هو بقى قال لي يبتدين الصلاة فمعليش بقى يبتدين الصلاة ماشي؟ وان شاء الله المرة الجاية هو هيدلكم الحاجات اللي فتتكم اللي هما مددلكم في الطهارة يعني طيب. كتاب الصلاة الاول الحنابلة او العلماء عموما بيبدأوا بالإيه؟ بالصلاة والطهارة عشان العبادات الفقه الاسلامي يجتمل على عبادات ومعاملات وفقه الاسرة والحدود والجنيات والسلسة الشرعية والمعاملات الدولية الفقاء دي يبتدوا بالعبادات عشان عبادات دي أركان الإيه؟ الإسلام ولذلك يبدأون بالإيه؟ بالصلاة طب ليه يبدأوا بالطهارة قبل الصلاة؟ بالصلاة علشان آه الطهارة شرط صحة في الصلاة طب ليه يبتدوا بالمياه قبل الطهارة؟ عشان احنا من بالمياه حاجات لوجيكال خاص ماشي؟ طيب فالأول باب الطهارة يعني إيه إن شاء الله قبل الصلاة وبعد كده يخش في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لاحى إضا ونفساء هنا المؤلف بيقول لنا الصلاة تجب على إيه على مين فبتجب على كل مسلم مكلف مكلف يبقى تحط جنبها إيه عاقل بادر أول ما تعرف كل مكلف يبقى تحط جنبها إيه عاقل بادر ماشي لا حائضا الحاضر والنفساء إيه مكلفين، ولكن الحاضر النفساء لا تجب عليهم الصلاة، بل لا تجزي، بل لا تجز منهم. ويقضي من ذال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. يبقى إيه هنا قال في أربع حالات لو حصلت لواحد ليقضي له الصلاة اللي يزول عقله بنوم. النوم الواحد بينام نوم, نوم ثقيل يعني. هنا بيبقى عقله مش موجود ماشي فلازم ايه لو واحد مثلا نام فترة معينة وفاتيته الصلاة يبقى لازم ايه يصليها اينما ذكرها او اغماء واحد اغمى عليه مثلا ماشي يوم مثلا او كذا او سكر واحد سكر فايه فقعد مثلا صرفين كده ايه سكران اول ما يفهم الحاجات اللي هو فيها دي يبقى يعمل ايه يختي. طيب كان زمان الإغماء فترة يسيرة ماشي بالوقتي ساعات واحد دي في غيبوبة مثلا بالسنة ولا بالشهر ده حكم زي حكم مين في الحالة دي ما يقضيش حكم زي حكم اللي ايه؟ المجنون يعني ما يقضيش الصلاة ماشي ولكن الحاجات اللي فيها بيبقى وقت قليل بحيث لو قضى بفيش مشقة عليه بيقضي يعني ممكن اذا قد لكم شوات حاجات كده ايه تفتكوا يعني في الحياة ماشي؟ طيب ولا تصح الصلاة من ايه من مجنون ولا كافر ما بتصحش طبعا من المجنون ولا الكافر. فإن صلى يعني الكافر يعني فمسلم حكما يعني ايه المعنى ده يعني لو الكافر صلى قدامنا في بلاد الإسلام يبقى معنا كده اللي هو أسلم عند القاضي ماشي فلو جاء لا دهنا قد تبه أصدر نقول له لا مش اسمها ظرف الصلاة انت المفروض في بلاد الاسلام وعارف اللي دي شعيره من شعائر الاسلام ما فيهش هزاره فانت قدامنا انت ايه مسلم لو كنت بتهزر خلاص ورجعت عن الصلاة وقلت انا كافر يبقى انت حكمك حكم الايه حكم المرتد عشان انا فيش تلاعب في مسألة الايه للصلاة فلو واحد كان كافر اسمه جون مثلا وبعد كلا النبي صلي يبقى عند بلاد الاسلام في القضاء هيبقى لا ايه مسلم ما ينفعش ايه يرتد عن الاسلام ينفعش له انا كنت بهزر ايه؟ لا ننجد دعوه بقى. هو المفروض يختصر بينه وبين نفسه لكن هو دهوقتي يق... نحن بنتكلم هنا هو قال لي حكما قال لي حكم القضاء يعني حكم القضاء احنا... نحكم عليه بايه قدامنا الظاهر بتاعنا اللي هو ايه دلوقتي اللي هو مصل لكن هو بينه وبين ربنا لازم يختصر يعني الغسل أصلا فيه اختلاف خلي بالكم مش مش شرط في صحة الإسلام يعني. هو الخلاف هل هو فرض ولا سنة الكافر يعني هل يستحب لي الغسل ولا يجب لكن واحد قال لي إله الله أ مش معنى كده اللي هو عشان يسلم لازم يقتصف لا مش لازم هو بمجرد اللي هو إلا إلا الله خلاص كده عشان ولكن اختلف العلماء هل يجب عليه الغسل ولا يستحب بس يستحب إمتى عادينا كنت شغال مخفوق معايا كده يستحب إمتى لو كان يسلم ورتد لا لا لا لا في الحالتين هيبقى في خلاف من العلماء يجب أو يستحب اللي قالوا يستحب اللي عندهم الراجح يستحب إمتى؟ إن هو استحب أمته؟ في شرط إنه يستحب إنه يغتسل أو كذا؟ لا لو كان مختسب للجنابة يعني أما الكفار ما بقصص للجنابة فلو مش قصص للجنابة هي يجب عشان يصلي. مفهوم معنا؟ فدي مسألة لها علاقة ب بيجب على يجب اللي هو يغتسل ولا يستحب إذا إيه؟ إذا أسلم ولكن لو كان بقى في حاجة تانية خارجية يعني زي مثلا جنوب أو كذا أو كي لازم إيه لازم يقتصر دي مش مسألة عشان أسلم عشان حاجة تانية ماشي طيب ويأمر بها صغير لسبع ويضرب ويأمر بها صغير لسبع يضرب عليها لعشر طبعا عارفين الايه الحديث صدق الحين هو بيفقد عقله أي مدة نعم اللي بيفقد عقله هذا أرتمي قديش لا مدة... اللي بيفقد عقله مدة طويلة زي المجنون المجنون بيقضي ولا لا؟ يعني واحد مجنون وأفاق هل يقضي الصلاة ولا واحد قاعد عشر سنين مجنون هنا إيه يعني يعني يبقى كويس هيقضي عشر سنين ويقضيش أما لو أغم عليه فمدة قطيرة يعني فبيقضي ماشي الإغماء ده بيقى مدة قطيرة طب علماء الثلف كان عندهم الإغماء ده أخرطه يعني يومين ثلاثة مش ممكن هيدور عن كده دلوقتي, دلوقتي في ناس ممكن يبقى في غيبه بشهر ممكن يبقى غايبوه ب 13 شهر اما يفوق بقى هنقول له اخدي 13 شهر لا ما نقولوش اخدي 13 هو العقل لو احمد فقد لو هو يقضي كانت لو ما يقضيش ماشي انا بقول لكم القول الثاني اللي لو فيها ما يقضيش لا هو يعني إن شاء الله الراجح في المسألة اللي لو المدة طويلة بحيث يشق عليه اللي القضاء ما يقضيش مسلا؟ مدة طويلة تطبق كم يوم؟ طبعا هو مش مش غلطان في الموضوع هو ملزم فهموا زين؟ طبعا المشقة هنا مقصود بها المشقة الشديدة يعني. يعني زي مثلا شهر او شهرين فهمه ماضي ده هو مالو الزنب هو عامل زي فهمه ماضي اما يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة كل ده سهل يعني فهمه تمام ربنا مالك فيك لشي انه في السنة اوه اه لو هو واجب عليك قضاء يجب يقضي دي مسألة غير مسألة ترك الصلاة ترك الصلاة دي هو تركها مش معذور هو تركها ايه اه فده يجب عليه القضاء فدين الله احق بالقضاء الحديث بيقول دين الله دي غير دي دي مسألة غير واحد انجنل مثلا لمدة ايه شهرين تلاتة طبعا قالوا المجنون ما يقضيش. وقالوا على المغمى عليه بيقضي ماشي ليه عشان يقوم عن ايه ده بفترة ايه اما المجنون بفترة ايه فهم اظيف بس زي ما الشيخ محمد قال لكم يا فيخ لا الفعل. ماشي طيب ويقمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في اثنائها يعني او بعدها في وقتها اعاد يعني واحد بلغ في اثنائ الايه في الصلاة او بعد الايه او بعد الصلاة في وقت الايه في وقت صلاه ايه هو صلاه الظهر وبعد كده بلغ من الظهر العصر فهم رأيهم اللي هو ايه اعاد ماشي المساله دي فيها خلاف بين العلماء اللي قال اعاد قالوا له ليه قال عشان هو صلاته في حكم في حقه ايه مستحبه هو المفروض يصلي الايه صهي فيصلي فرض فيصليها عشان في حقه فرض والقول التاني وقال هو قول شيخ الاسلام وهو ده المختار يعني ان شاء الله اللي هو ايه اللي هو بيصلي الفرض فهي يتحق مستحبة بس هو صلى الفرض فإذا صلى صلىه صحيحة فهو أجده وده الايه وده المختار فاهمين دلوقتي واحد بلغ أثناء الصلاة طب هاي بلغ أثناء الصلاة ازاي حاجة رجكل كده هتشغل مخك فيها هو البلوغ بيبقى ازاي البلغ بيبقى ازاي ايش ده اثناء بالاحتلام او او السن فلو نصرد اللي هو محتلمش فهو طبع عنده 15 سنة خلاص فأول اللي عنده 15 سنة ايه يبلغ فهو عيد ميلاده يعني يوم ميلاده 30 مثلا تزعى العصر فجي ايه هو بيصلي صلى العصر في الوقت ده وبعدين جي مامت وقالت له يا ابني ده انت ايه ده انت المفروض تكون دلوقتي 15 سنة ماشي فهذا حكمه اللي بعمل ازاي هنا دي المسألة ماشي طيب أو, او صلى وبعد كده في اثناء وقت الصلاة ايه في اثناء وقت الصلاة عرف اللي هو بلغ يعني مثلا صلى وبعد كده نام وصيح قبل المغرب لعنافسه ايه ماشي طيب يبقى هيعيد بقى هنا في الرأي مذهب الحنبالي اللي هو يعيد يعيد ليه عشان هو كان بيصلي الصلاة في حقه مستحب بعد كده بقت ايه تواجب القول الثاني بيقول ايه بيقول لا هو صلى بيصلي ايه بيصلي الفرد فهو صلى الفرد في حقه مستحب فهو صلى الفرد فهو الذي عليه هو ان يصلي الفرد وده المختار فاهمين ما يصليش تاهم طيب ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناول الجمع يعني طبعا حرام ومن الكبائر الايه أنت تفهمني بالغاية العمية أما تحتاج لها الأجنبي مصري طيب فنان بيقولي أنا كده برضو بيقولي أنا أجنبي برضو <تصفيق> كل واحد يشوفني ويقولي أنت أجنبي فبحرم <تصفيق> تأخيروها عن وقتها إلا لناول إيه إلا لناول جم يبقى حرام طبعا اللي هو يأخر عن وقتها بل هي من إيه من الكبائل إلا لناول إيه الجامع يعني واحد عنده عذر ويجوز له ان يجمع فبالتالي يجوز له اللي هو ايه ياخرها عن ايه عن وقته ماشي طبعا انتوا عارفين الجمع اللي هو العصر مع المغرب العصر شوفوا ربطته ازاي الظهر مع العصر والمغرب والمغرب ماشي طيب ويحرم تأخيرها عن وقتها الى اللي ناوي الجمع ولمستغرم بشرطها الذي يحصله قريب يعني واحد ايه مشتغل بشرطها لا مش رضو عشان رضو هنا يجوز التامم اسبرو بس هل بيدار على ماية على ماية دي حبي لك يحرم تأخيره عن وقتها اللي هو وقت الجمع ولا وقت الصلاة وقت الصلاة وقت الصلاة إلا لناول الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا غالبًا على المتطابق هي دي ثانيه هي كده غالبا الطابعه بتاعتي دي في حاجه غلط لا هو كده ممكن ساعه كده وقتها مش اصغر بيها من الضهر للعصر وقت الصلاه نفسها يعني كل صلاه دي طبعا انا كده المشتغلly شرطي يعني امم انا اشتغل مش شرط طيب يعني مثال مثلاً تأخيرة عن وقتها يعني العصر عن وقتها يعني واحد يعني وقت, وقت الدهر من الدهر للعصر آه. يصليها بعد العصر كذا وتعمل إنه ما يصليش العصر آه. العصر آه. الصلاة. الصلاة ولا تأخير عن وقتها تأخير عن وقتها هو كده متعملها ما هو كده عن وقتها لا من الكبائر ما من الكبائر تأخير عن وقتها من الكبائر يعني <تصفيق> لا مشترك شارك <تصفيق> لو خالص يعتبر لو خالص اما لو صلاها بعد وقتها يبقى, يبقى اخرها عن وقتها ماشي طيب لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني مثال مثلا واحد استيقظ ولا نفسه ايه جنب ماشي فهو استيقظ قبل مثلا إيه الشروق بإيه بخمس دقائق مثلاً ففي الحالة دي يعمل ايه هيختزل وإيه ويصلي فهنا هو مشتغل بايه بالشرطيها الذي يحصله إيه قريب ولكن لو حاجة الحاجة ديت لها بدل مثل الوضوء مثلاً مجد فالوضوء لي لبدل فلو واحد فاقد المياه فاقد المياه والوقت بتاع الصلاة هينتهي ففي الحالة دي سيلزمه أن يتأمم ويصال لي ما يجيش يقول أنا ممكن ألاقي المياه كمان ساعة أو أروح في المنطقة الفلانية واجيب مياه هي خلاص سواء العذر اللي الشرع حطهله بقى موجود والشرع قال له انت بدل الماء يجوز لك ان إيه؟ انت تيمم ففي الحالة دية يجب عليه التيمم ما ينفعش يأخر الصراع عن, عن وقتها ماشي فهيبقى لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ان لم يكن للشرط بدل زي الوضوء مع التيامم أفهم معنا شكرا واحد صحي مثلا قبل الشرط غالبا ما مع عنده مي. اختلف العلماء فيها دي اختلف العلماء فيها بعضهم قال ايه؟ شو ما بعضهم قال يتيمم وبعضهم قال انت بتقول الميه مش موجوده ولا الميه, موجودة؟ المية موجود. بعضهم قال وبعضهم قال لا يتوضى ويصلي او يغتسل لو كان جنوب طيب ف فب... المرض لا, لا لا لا لا خالص لو... لو انت قصدك عشان المرض يعني كافي الحلوا عشان المرض يبقى في دي يغتسل ويصلي في بيته تسمعت السؤال اخوكم بيقول واحد ايه استيقظ من النوم وهو ايه هو جلو فدلوقتي ينفع يتيمم ويصلي في المسجد عشان لو اغتسل وصلى في المسجد هيمرض او ايه في الحالة دي العذر فين هنا العذر في النزول للمسجد مش في اللي هو ايه يتيمم بدل الوضوء صح هو ينفع يتوضا مفيش ضرر عنده من الايه من الوضوء او من الغسل قصدي ماشي ففي الحالة دي لازم يختصر مش هينفع طب هو لو نزل هينضر ففي الحالة دي ايه معذور من ايه من ترك صلاه الجامع فهمت المسألة؟ اما تعالوا بقى عشان لو القسط على الكتالوج على الرقم ده اللي هو اتصل في البلد فهو لو اختصر وصلى في البيت ما فيش مشكله واحنا بنقول له انزل في الجامعة احنا بنقول له اختصر وصلي في البيت طالما هتضر وانت في الشرع معذور من صلاة الجماعة معذور يعني في الشرع انت معذور فهم طيب لا لو مية ما فيش مية خلاص هيتيمم وينسي ايوه مع الجنوب لو ما فيش مية الجنوب برضو بتيمم اللي هو المحدث والجنوب لو ما فيش مية بتيمم ده حكمه في الشرع عموما يعني نشي أنت فاضي. الدين ما يقطع ولا والله والله من مكان أو منا. الضابط بتاع ما الضابط بتاع العلماء في مسألة المياه اللي هو ما فيه مشاكلة عرفه فهم يعني أنت دلوقتي في المنطقة مثلا دلوقتي يعني الماء قطع في الشاء انت بدأ تروح المسجد اللي جنبك وتتوضى والمية في المسجد فيها وضوء بي فيها مشقة في عرف في ده في مشقة عليك في حاجة كده لا يبقى في حالة دي يجب عليك ان انت تروح تتوضى لكن نفترض للمنطقة أطعى ماشي وإيه مطر جديدة أطعى او يعني الحتة بلاش مطر جدا عشان ملكم ما تروحش بعيد شرة مثلا عارفين شرة المطار حتة بغيرة يعني أطعى والمنطقة اللي جنبيها اللي مثلا وراء كليل حربية مش مش عطا في الحالة دي هل يروح للمنطقة دي لا عرفا ده هنا يتهم فهمت ولا؟ لا في المسألة الضبط بتاعها المشقة عرف طيب ومن جحد وجوبها ومن جحد وجوبها كفر يعني واحد قال صلاة الجماعه ايه؟ صلاه مش فرض, فرض. تفضل ايام من الوضوء اللي الوضوء هو الوضوء من الوضوء هو من هو الوضوء اه اه اه التيمم يعني لو واحد كان جنوب وما لقاهاش مياه يتيمم زي ما بيتيمم الميه بالظبط للوضوء بالظبط اهه مثلا قاعد يصلي يعني ولا وعليه صلوات وخضفات يقضيها جماهير العلماء على اللي هو يقضيها ماشي وبعض العلماء قال لو كسرت بحيث تشق عليه لا يجب عليه أن, أن يقضيها المختار اللي احنا نحاول نقضيه بس لو في مشقة وفي عانت عليك يعني خلاص بكتر من بس الأصل اللي احنا نحاول نقضيه عشان الحديث دين الله أحق بالإيه بالخبر ماشي ومن جحد, وجوبها ومن جحد وجوبها كفر يبقى واحد يقول ليه الصلاة الصلاة مش فرد يكفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب سلاسا فيهم ماذا بالحن طبعاً أنتوا عارفين اللي فيه إيه خلاف ما بين الجمهور وماذا بالإيه الحنابلة في مسألة ترك ترك الإيه ترك الإيه الصلاة ترك الصلاة بس الأخوة اللي هما بيكفروا ترك الصلاة مش م... مش مضابطين لمهذا بالحنابلة فماذا بالحنابلة بيكفرش ترك الصلاة هونا مطلق لا بيشترط فيه شهود بيشترط اللي هو يدعوه الإمام أو نائبه وإيه وي يدعوهو إلى الصلاة فهو يصر على ترك الإِهِ الصلاة ويستتيب ثلاثاً ففي الحالة دي إيه يقتلون ماشي؟ فعشان يقتل تارك الصلاة هاونا حتى عند الحنابلة لابد من الإِهِ من إِناء الإمام يدعوه ويستتيب إيه ثلاث ماشي؟ فما يصدرناش بقى الناس بتوالي التكفير ويكفروا الناس إذن لك ايه نترك الصلاة كافر نقتره بالمره ما ينفعش طبعا الكلام طيب باب الأذان والإيه والإقامة يعني ما ينفعش على حتى أي قول من أقوال الإيه يعني يعني يعني يعني وضبق وقته يعني دلوقتي الإمام خلاص اتعرف اللي فنان ده بيترك الصلاة هول فأيجيبوا الإمام ويشوفه في السجن مثلا ما بين الظهر الظ والعصر يقول له صلي ويدعو وهو مش راضي يصلي مش راضي يصلي مش راضي يصلي يستيف ثلاث مرات وهو مش راضي يصلي طب هو دلوقتي شافه من الظهر للايه للعصر ينفع يقتله قبل العصر ينفع ينفعش لازم يستنى لغايه ما يدن العصر جدا وبعد كده ايه يقتله طب ليه قال وقت الثانية تعالى يعني يعني ايه بق يعني ايه اصبح واجب مضيق يعني ضاق بحيث هو مش هيلحق يعني مثلا يعني ينفع يبتدي يقتله قبل الايه قبل العصر بايه ب 30 ثانيه مش هيلحق في 30 ثانيه فاهم ف هو الشرحه كان قال هذاكوا ثلاثه لو مثلا الامام ده قام من بعد الظهر فبيفضل يقول لحد العصر لو لو جه العصر وقعده يكمل معه لحد المغرب إن المجرب هذي يعني, يعني ده اه لا في المسألة دي اه مالسه ماشي بس أنا مقصود انا قصدي الوقت يعني في الظهر والعصر والمغرب العشاء العلماء بيعدوهم في الحاجات دي حاجة واحدة في مصدي الظهر مع العصر بيعتبروا المغرب العشاء علشان ممكن يكون الشخص متأول الجمع يعني يقول لك انا في ظروف يا جزل الجامعة ماشي فوالحدود تدرق بالشبهات فعشان يعني نترك الاحتمال خالص فبنأخره الايه؟ عشان الظهر والعصر في الظروف بيعتبروهم وقت واحد والمغرب العيشة في الظروف بيعتبروهم وقت ايه؟ وقت واحد فدي بس انا مش قصدي يعني انا قصدي عايز افهمه حتة ايه؟ الوقت خلاص خلص يعني استتاب يعني لا ثلاث مرات ثلاث يعني ثلاث مرات هيترو في المغرب الثلاثين دونو او اللي كفره بقية ثانة ثلاث ينس لا مش تأتي ايام ثلاثا دي يعني ثلاث مرات مش ايام؟ لا لا انها ثلاث ايام تأتي ايام كده طيب. نبص طيب اشانا لانا فتل ثلاث مرات يعني مش تأتي ايام هايشي بقى هو ايلي قبل المغرب فانا ايه فاقول لكم ان من معرفتي بال من تذكري يعني بتاع زمان ما لحقتش ابص عليها كويس <تصفيق> <تصفيق> آه صح، عايش، ثلاثي ايام إذا خلاص خلاص متأسف هنا ساحهمين دي معايش خلاص ثلاثي ايام إن شاء الله nah. إذا خلاص إيه؟ حتى تحرم <مم> تأخيرها مقتها إلا لنها والجرع والمشار مش تمام يعني هو مثل على أي كده برقود يعني يغسكوا ويخللوا أعتي عددين إذا ما هي دي اللي فيها خلاف لو هو صحي قبل الفجر بخمس دقايق هل يتمم ويصلي الفجر في وقته ولا يغتسل وبعد كده يصلي هو انا عندي انا يعني الراجح عندي بس ايه انا مش فكر كلام الشخص ده في اظن هو نفس الكلام يعني ان هو في الحالة دي بالذات يغتسل ويصلي ليه علشان هو مش قايل من نام على طريقة الأمنة إياها فليصل لها إنما ذكرها فهو فعل اللي عليه هو صحي وفعل الشرط يصابه فماظدي وهنا ده اللي هو بقى اللي مشتغل بشرطها الذي يحصله قريب هذا العصب عليها فده الراجح هندي يعني فماظدي قال لكن بعض العلماء قال لي تيامم ويصاب فلان فكرة مشتغل بشرتها لأول مشتغل بشرتها مثلا ومثلا بذوق هو مثلا لا ما فيش ماء الوقت بس هو على عنه وظن ان في ماء مساحيه كمان مستعجل من العصر هم. اللي هو يحصله القريبا فينتظر ان هو الوقت ده طب لو كده ما هي عادي ما هي طب ما هي المشكلة هي اصلا يأسم ليه طيب افرد هو مش مش يعني مش اخره افرد هو مش مشتغل بشرطه هو يأخرها في وقتها عادي مش ما هيش هيأسم ولا ما هو هنا كفت بإلا ناوي الجمع يعني هو بيستدعي دو... لهم بيستأذونهم من من تحريم وأذى هنا وقتها وقت الصلاة على وقت عبد وقت الجمعة يعني أو بس بيقول لكم إيه وإلا المشتغل بشرطه الذي يحصره خريف خن قطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت فما فدلوقتي هو مثلا عورته ما عندوش حاجه تستر عورته فبيخيط ثوبه ماشي فهو مشغول بالشرط بيخيط ثوبه وخرج الوقت فهو فعلى مذهب الحنابل هنا ايه ما يسجدش عشان هو بيعمل المطلوب منه أنا؟ فالمقصود بالكلام ده اللي هو خرج الوقت يعني حاجه انت مشتغل بشرط فخرج الايه الوقت نفترض مثلا ان جسمك فيه نجاسة فانت بتزيلها يا حاجه من الاثنين تصلي بالنجاسه نزلها وبعد كده تصلي نزلتها بعد كده صليت اللي حصل الوقت هيخرج ماشي بس الحاله دي تعمل ايه على ماذا بالحنابلة انت كده مش مش اسف فاهم تقريبا قريبا المقصود منها ان هو يقيل مع مثلا صلاتين بس ما يزيدش عن كده لا هو المقصود بقريبا اللي هو يعني الشرط يعني ايه بيعمله اول ما يخلص الحاجة هيصلي مش حاجه مهما جمعت من صلوات فهو قريبا قريبا هيستنى ليه دلوقتي هو مثلا بيخيط صوبه هيخيط خيط صوبه هيخيط صوبه نص ساعة ربع ساعة ما يصلي ممكن يكون الشرط ياخد اكتر من كده الشرط يكون ياخد ايوه ما هو مشتغل بالشرط وبعد كذا لو تلقى الشرط ده هياخد يوم لا كده يبقى كده معزور فيصلي على حاله صلاه نعم مذهب الايه نعمل طيب ايه المختار بقى في المساله دي المختلف المسألة ديت اللي هو يفرق ما بين الشخص المشتغل بشرط زي مثلا ستر العورة أو كذا ما بين الصاحب النوم اللي, اللي زي ستر العورة أو النجاسة أو كذا دوت لو الوقت هيفوت بيصلي على حاله وبعد كده ايه وبعد كده ايه وهو كده عمل اللي عشان هو شرعا عمل اللي عليه قد أما رد من النوم العلماء استثنوا المساله دي قال من, من نام عن صلاة امنا فيها فليصلها إنما إيه ذكرها فهو مش اثم هو صحي من النوم فايه افتتل فصلى فاهمين وبعدهم قال برضو يتيمم ويصلي مفهوم معانا ولا لا برضو برده يعني بيضمن الجنوب ايه يعني كمان مع الجنوب كمان لو لو واحد جنب ساهي وهو جنب قص على صلاه الجمعه يفتي الجامع ان يختصر الاول بعد كي الأصل اللي هو يختسل وبعد كده يصلي طرفه الجمعه تفوتوا لو هيبقى هي في نفس الخلاف يعني هنا بعضهم قال ينفع يتيم ويصلي وبعضهم قال يختسل ويروح فاهم ممكن نجمع يعني ويصلي وبعد كي ينفع ينفع يخرج من الخلاف اللي هو يتيمه و يصليه وبالك هي عيدة اطمئنان ينفع أحضرك ومن نام عن صلاة لازم يكون واخد بالأسباب عشان يأطبع نام عن صلاة لواحد لو نام مثل الصلاة يأخذ الاسباب اللي هو مثلا اه يعني كويس. عشان ما يأسمش يبقى واخد بالأسباب اللي هو يصحقها اه بس افرد مثلا هو يعني هو مثلا طول عمره مثلا بينام ساعة اثنين ويصحق الفكرة فجف مرة, مرة مصحيش ما يأثمش بس يبقى محروم من الثواب بس اهم حاجة اول ما يصحى يصلي ثم بعض الاخوة يصلي يدعكنا ويكمل نوم فهو فوكد هنا بقى عمل اللي ليه عشان الحديث بيقول من النمع عن صلاة او نتيها فل يصليها يعني لازم يسارع في صلاة فاهم حاجة اول ما يصحى يصلي ما يأخرهش عن ايه عن وقتها ماشي؟ مم. عن يبقى في حكم الكفر يعني مش في معاشها مكتر نعم ايه وذلك هو حكم الثانية عنه حكم التكفير يعني معاشها القتل عشان يعني يكفروا يعني ماشي ما هو, هو بقى في مساء القتل هيكتبه ثلاثة ايه معاشها اه ماشي طيب. كل يوم يارد عليه كل يوم هيعرض عليه الصلاوي يقول وما كل يوم كل ثلاث ايام ما فيش ما فيش ده بس مستحيل يعني عنادا يعني زي اليهود يعني بتحصل, بتحصل من باب العناد يعني الاقتراء الكفر بعض الناس <تصفيق> اه انا هذا ده اللي بكشفه <تصفيق> ما هو عشان كده المساله ضيقه جدا المسألة الخلاف فيها ضيق خلاف ايه في الايمان بيدعوه ويستتيبه مع في الاخر ما اتفهموا بيسالوا هل الجماعه اختلفوا بعضهم قال ده كافر وبعضهم قال لا مش كافر هذا دخل في ايه خلاف يعني الخلاف ضيق مش من زي ما الاخوه متعات طب اللي هو بيعرف حكم ان تارك الصلاه يبقى كافر او فاسق برده وما يستنيش ده موقف ويقارف. هو عارف ان لو البنات بيقولوا ان تلف السلاطين وما يستفيش ما هو حكمه حكم الايه الخلاف اللي هو بي بي ما بيصلش تكاسلا هيبقى على رأي الجمهور فاسق وفعل اكبر كبيرة بعد الشرك يعني اكبر من الزنا وشرب الخمر والقتل تمام معلش خويا أمتى <تصفيق> يكون تارك؟ ما هو بيصليش خالص؟ أو ناس ما راح بسلاً بيصلي الجمعة بس هو بيعترون تارك؟ اللي كفر وتارك الصلاة اختلافوا ما بينهم بعضهم قال يكفر باللي هو ما يصليش خالص في حياته. وده الشيخ الثانيين ليه فتوى بكده وبعضهم قال اللي معظم حياته ما يصليش وده رأي الشيخ المنجد في معنى؟ نما عن صلاة إن هو يعني هو نائم الأذن أذن ولا كان طاح والأذن أذن وبعد كده ما صلى الله شو دخل الوقت الأصل فيها اللي هو كان نايم قبل الوقت وبعد كده إيه وبعد وفاته الوقت بس نفترض يعني نفترض اللي واحد أو امرأة يعني عشان الرجال مفضل عليهم صلاة الجماعة امرأة مثلا أزر عليها الظهر وريحت شوي وكانت نبيت تصلي في الوقت. فما رياحت الوقت اخذها واستيقظت بعض العصر في الحالة دي ما تبقاش اثمة لو هي لا. يعني نيتها اللي هي الصلاة معنا ولكن طبعا مش معنى اللي هي مش اثمة اللي هي عادي يعني محرومة يعني حاجة حرمان اللي هو واحد يفوت الصلاة دي برضو حتى لو مش اثم بس حرمان عشان النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي فتتهم الصلاة فيه يوم في العمر فايه فالنبي صلى الله عليه فإن لو أنت قرأت الحديث يظهر عليه من سألت إيه لفيه حرمان في المسألة إن هذا المكان فيه شيطان وراح يأخذ القوم وراحوا مكان تاني وصله وإيه وكان يعني زي حزين اللي فاتتهم الصلاة وعاتب سيدنا بلال فسيدنا بلال قال أنا من الذي أنا بكم عشان سياء كان قال سيدنا بلال هو اللي صحيهم فالمسألة مش إيه مش آتم بقى خلاص مش مشكلة لا هو يعني فيها نوع حرمان بس من ناحية الزنب ما ياخدش الزنب يفهون معنا طيب في أي سؤال تاني باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداء يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم مجرتهما لا رزق, لا رزق من بيت المال لعدم متطوع طيب حكم بأي الأذان والإقامة هنا الشيخ قال لنا اللي هما ايه فرض ايه حكمهم فرض ايه كفاية طيب فرض كفاية على مين على اول حاجة الرجال تاني حاجة المقيمين يبقى لو هو لو المرأة والصبي مش فرض كفاية طب لو ايه لو مسافرين مش فرض مش فرض كفاية عليهم اللي هما ايه يقذن يعني لو انت مسافر وفي الطريق الصحراوي وايه وايه هل, هل يجب يعني لحد أذن لا مش يجب مش فرض كفاية للصلاوات الخمس المكتوبة المؤداء يبقى فرض كفاية للصلاوات المؤداء اللي هي لإيه؟ أنت بتصليها أداء طب القضاء هيبقى إيه؟ هيبقى مستحب ماشي؟ فرض لو, لو المسلمين لو لم تتحقق الكفاية القادر يأثم بس في مسؤالة الأزام الأقامة ما هو الناس كلها تقدر الرجال يعني يقدر بس عموما في فرض الكفاية القادر بس هو اليأثم لا مش عمو المسلمين لا مش عمو المسلمين القادر القادر دانوعين حكما وقدرا يعني حكم يعني قادر فعلا وحكما في الشرع وقادر فهم عشان ممكن واحد يبقى خادر يعني واحد هو يقدر بس شرعا الشرع يعذره لأجل سبب معين زي المشتغل بفرد كفاية تاني فباللقاتي فرد كفاية طب الطب فرد كفاية وهندسة فرد كفاية وطلب العلم الفرد الكفاية فرد كفاية والدعوة فرد كفاية طب هل انت تأثم عشان ما قمتش بس بسبح حاجات من الحياة دي لا انت, انت كده معذور عند الله عز وجل حكما ليه عشان انت مشغول بفرد كفاءة أخر مفهول معنا يقاتلوا أهل بلد تركوهما يبقى لو الأذن قام من شعائر الإسلام فلو أهل بلد اتفقوا اللي هم مش هيقيموا هذه الشعيرة فالحاكم يقول لهم ما ينفعش يعني ينصحهم ويعظهم يقول لهم لا يصلح هذا لابد من هذه الشعيرة اللي هي تكون في بلاد الإسلام طب إذا هم, أصر إذا هم أصروا على ذلك وفي دي إيه؟ يقاتل تفضل الحاكم هو اللي الناس ما هم بقى خلاص عدم القدرة يعني يأثموا ازاي؟ مثلا في حد بقى خلاص لا يعني مش دي حاجة مش بيأديه فهما يكونوا معذورين عند ربنا الجل والحاكم هياخد ذنبهم كلهم طبعا يعني لاحد يعرف يأذن يعني كده يعني ماشي بسوأ الأصل الأذان الموحد يعني الأصل فيه اللي هو مش شرعي الأصل فيه اللي كان يمن في السلام اللي كل واحد يأذن واللي الأذان يبقى بالمعنى كده بتاعنا مباشر يعني مش فاهم حتة التسجيل والحاجه دي الاصلي ده ولكن لو افترضنا يعني ان انت في مكان ومفيش غير الاذان الموحد ده اللي بيتقال قدامك فردت وراء الاذان اصحابك سعادتك كانوا مسجلين تسجيل قديم انا عارف يعني مش حتى اللي بيحصل في المساجد ماشي بس انت كواحد المفروض بتعمل تعمل اللي هو الواحد يأس طب إفرز انت خلاص مش بيدك الموضوع وهم عاملين كده طب هل لو سمعت الادين يعني ترددها تردتش لو وقف وقت وردت ماشي؟ ماشي؟ أنا قلت قلت فرض على الحاكم لو لو تمزك ال... اه لا فرض عليه لو لو ما فيش مفسدة يعني يعني لو يعني لو يستطيع أن يعني إيه يضبط المسألة فهموني؟ فرض على الحاكم على الحاكم على الحاكم بس ها؟ تشاوروا ونتناول لو فكرت نفسك ان اتحط العدد يعني مش فاضل الأمور ممكن ان هو اتفاضل لا كل الحاجات دي لازم الحاكم ما ينفعش كده ايه والا تبقى فاضي كل الحاجات دي لازم الحاكم اي حاجة فيها قتال في الفقه الاسلامي لازم الحاكم ماشي؟ بالنسبه لموضوع الطبيه يا شيخ اللازم اللي هو طبيعي بس هو اللي ما تسمع من ازان من التلفزيون من يرد هو الأصل اللي طول ما انت تقدر تسمع اذان حي مباشر تردد ورا طب افرض انت في مكان مش مفيش فيش هو, هو ما فيش غير ففي الحالة ديت الاذان علته ايه لا مش ده ان وقت لا لا لا لا ما الحرمين ما ردتش هو الاذان اللي بيردده هو الاذان اللي هو في وقت الاذان بتاع الأزان اللي هو وقت الاذان يعني الظهر اذان في بلدك عشان ايه اه ده اللي ده اللي بتردده اما اي اذان بقى يعني متسجل او ده لا لا الاصل اللي انت بتردد ورا الاذان هو أذان الوقت ماشي تفضل هو بسجل عشان خلاص بقى تردد يعني بس تلاقوا في غيره حي مباشر يبقى تردد ورا الايه ورا ورا الثاني ورا اللي هو مباشر عشان الأصل هو المسألة في ايه اللي علته هو يعني هو خلاص الاصل اللي هو مباشر عشان ده كان هي من المساله ولكن عله الاذان ايه الاعلان بالوقت الاعلان طالما المسألة حصلت خلاص وما فيش غيره فمتردد ورا القيام الاقامه بتردد ورا طيب وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع يعني العلماء اختلفوا في مسألة الأمور اللي يتقرب بها الله عز وجل هل يجوز لحد يعملها بأجرة ولا لا فمذهب الحنابلة اللي هي تحرم الأجرة إيه عليها زي تحفيذ القرآن وزي, الـ وزي, الـ وزي الـ الأذان وهكذا لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع إلا لو هيبقى فيه بيت المال هو اللي هيتكفل للناس اللي هتأذن يعني في واحد على الحاكم او الدولة هتعين ناس تؤذن وتقيم الصلاوات وتعطيها من بيت المال زي الاوقاف يعني زي فكرة ايه زي فكرة الاوقاف كده فكرة الاوقاف دي هي قريبة من المسألة دي اللي هو بيعين ناس الناس ايه يأذنوا بيعين ليه علشان لو تتاب الموضوع ممكن يحصل اللي في ناس ما تنزنشي ولا تخين ففرض الجفاء ايه ما يوقع مش فلذلك يعين ايه الناس ماشي طيب ويكون المؤذن فضل هي المختار اللي هو يعني الحال بيختلف ماشي ف لو واحد بياخد أجر بقى على القرآن ويتعامل معاه معاملة يعني إيه الشغل بقى اللي هو إيه يعني ليسامع عليه وبيكسب منه ما كسب جمدا والحالات دي ده غلط ماشي ولكن لو هو بيعمل يعني إيه هو وهب نفسه لتعليم الناس القرآن فبسببه بتعليم الناس القرآن وكذا ما بيتكسبش كسب كذب تاني. فلو يتكسب من هذا من أجل اللي هو يعيش حياة كريمة ليه عرفا يعني يقدر يلال الحياة بتاعته اللي هو يعيش بيها يعني يقدر يتحملها من غير بقى ما يتوسع ويثاوم ويكده فإيه فذا الظهر اللي هو إيه اللي هو يجوز بس على قدر الحاجة ولكن الأفضل أن الواحد الحاجات اللي هي الأصل فيها القرب إلى الله عز وجل يعني إيه ما يتكسبش به ده الأفضل ولكن من ناحية يجوز يجوز في الحالة دي تفهمت كده او لا؟ لماذا اريدتكم من بيت المال اللي على المشترك لماذا اريدتكم من بيت المال؟ اه يعني بيت المال بيت المال اللي هو الحكم مثلا الحاكم قال يا جماعة انا هوفر ناس تأذن وتطين في كل صلاة وانا هدي فلوس من بيت بقية غير كده لا، غير كده لا، عشان ما يف... الباب ما يفتحش المساومة في الأعمال ذوي القرب، يعني هو الحنابلة بيحرموا هذا من هذا الباب، ليه عشان مش كل واحد إيه إذا يعمل قرب تبقى أعمال للدنيا لا الأصل فيها اللي هي قربة لله تعالى، مش للدنيا، فإذا تحولت أو تحول العمل اللي هو قربة لله تعالى تحول الى بقى امر من امور الدنيا انت زي البيع والشراء زي التجارة زي الشغل فدوت هو الاشكال دوت هو الاشكال لو حثت انا مثلا بنت اللي هو بيحفظ كرآن. يعني هو بيحفظ ناس, عندي ناس عندي. احنا قلنا لها مسألة التحفيظ القرآن دي فيها خلاف ماشي ولكن المختار ايه بقى؟ المختار أنت كص... ك... ك... ك... كصاحب البيت ما فيش مشكلة ولكن بالنسبة له هو يتكسب من أجل العفاف اللي هو يكفي نفسه لكن ما يبالغش في الموضوع فاهم في أي إشكال طيب ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت بل المؤذن يكون صيتا يعني صوته عالي ورفيع امينا يعني عشان الامين هيراعي يعني امين على الوقت يعني هو مهتم بالوقت وأمين مش مش شارقه معايا يعني ايه يعني بدري ولا يعني لازم لا يعني حريص على الايه حريص على الالتزام في الوقت عالما بالوقت يعني يكون يستطيع ان يعلم الوقت فدلوقتي بالنسبة لنا يعني يعرف يبص على النتيجه ويبص على الساعه في أوقات بقى مش مسألة نتيجة وساعة في أوقات ما في الساعة ولا في نتيجة فهنا بقى لازم يكون قادر لو يقدر شوف الشمس والظل ويزبط الموضوع بنفسه فيقاس مفهوم معنا فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعه يعني لو في اثنين يريد اللي لهم إيه يأذنوا أو ثلاثة أو أربعة في الحالة ذات مقدم مين؟ أفضلهما في الأذان يعني اللي بيأذن كويس فيه ماشي ثم أف... طب يستويه يعني لأنهم زي بعض ثم أفضلهما في دينه وعقله يعني أفضلهم في الدين وعقله بمعنى الحكمة يعني حكيم يعني. ماشي ثم من يختاره الجيران الجيران هنا مقصود بها جيران المسجد يعني المسجد ليه ناس أهل ففيهم بيحبوا يسمعوا صوت واحد مثلا ويحبوا يسمعوا صوت الثاني فكلامهم هنا بيعتبر ثم قرعة يعني بعد كل ده يبقى قرعة للحديث لا استهموا عليه يعني اللي عملوا قرعة لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لا استهموا عليه يعني اللي عملوا قرعة انا مش فاهم هو جوه الامتحان بس اللي الجاي والورقه مش هتاجي النهارده طيب المشاكل يعني هو هو بس امال يا جازو في اخر درس الله واللي عايز ياخد الدروس يعني يجي يوم الاربع الجاي الدكتور شريف بخير يجي يوم حد الجاي ماشي، كنتوا كده ولا أقول لكم داني؟ طيب عشان عشان النساء يعني دلوقتي هو إن شاء الله أول 6 دروس إن شاء الله تيجي النهاردة اللي يعني بإذن الله وباقي ال... الورق إن شاء الله هترفع النت إن شاء الله النهاردة أو بكرة و... أو عايز يجيبهم يعني ياخده في إيده. ممكن ياخده يوم الأربعة في مدية نصر أو الحد هنا حد جاءين، ماشي كذا؟ ستة، أو, <تصفيق> <تصفيق> أو ستة، طيب. أو ستة. تمام. طيب. ستة حدث في الرابعة، لين بس الأربعينية. أو ستة دروس الفرق. أو ستة أو في بس. هم يعني في مشكلة يعني. ازدر حصل لغبته في التص يعني. مستخدخ دخل في بعضيها، حدث اللي بعد كده يعني. ما طيب. وهو معايا كده وهو الأذان خمسة عشرة خمسة عشرة جملة يرتلها على علو متطاهرا متطاهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في حي على يمينا شمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم طيب يبقى الأذان لو أنت عدتوها هتلاقوا إيه خمستاشر إيه جملة يرتلها يبقى هو بيقول طريقة الأذان زي الترتيب على علو كان زمان ما فيش ميكروفون فكان يستحب اللي هو إيه كان في منارة كده في المساجد يطلع على المنارة ويؤذن حتى يسمعه لإيه ان يستبدل وقتي هل يستحب العلو؟ لا عشان الحديث ما فيش حديث قال لنا لازم أفعله ولكن العلماء قالوا يستحب العلو من باب اللي هو يستحب لإيه الإبلاغ إلى أعلى مكان إلى أبعد مكان فلما العلة خلاص بقت موجودة دلوقتي في الميكروفون من غير ما نحتاج اللي إحنا نطلع ونعلو يبقى في الحالة دي خلاص متطاهرا يبقى يستحب للمؤذن اللي هو إيه يكون متوضل مستقبل القبلة يبقى يستحب لو يكون إيه في بعض الإخوة يعني ما يكون إيه يأذن كده أو بيقيم وهو مش مستقبل القبل فيستحب ليه اللي هو إيه استقبل عليه الخدم جاعلا اصبعيه في اذنيه كده كده كده ايه دي بتخلي الصوت يعلى اكتر ما هو بي وورد عن سيدنا بلال اللي هو بيعمل ايه اللي هو كان بيفعل ذلك فدير على ما أبقى الكلمة دروقات الميكروفون موجود هل مسألة جاعلا اصبعيه في اذنيه تفضل مستحبة ولا لا فبعضهم قال تفضل مستحبة علشان سيدنا بلال كان بيعمل كده وممكن دي تكون طريقة الاذان الشرعية يعني وبعضهم قال لا هي أصلا معمولة عشان الصوت يبقى عالي فطالما الميكروفون يؤدي المعنى خلاص في المعنى غير مستدير ملتفتا في الحي على يمينا وشمال بعض العلماء قالوا اللي يستحب لله هو يستدير ويلف ويأذن فالحنا بلا بلو لأ السنة اللي, اللي هو كان يؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فايه بيلفط كده يعني ماشي ماله غير مصدير يعني طير مصدير يعني ما يلفش بعد لما قالوا يلف علشان يسمع الدنيا كلها يعني يسمع اللي قدامه يسمع ماشي ولكن الورد عندنا ميلال اللي هو لا كان بيستقبل القبله ويبقى ماشي امم بايه ده يفسد اه ايوه ده مستدير لا غير مستدير هنا معناه ما يلفش شوف فاكهه برضه بس بص... انا فاكره يعني كنا بناخدها مع الشيخ زمان كده دار الشيء يدور دورا اه اه زي معنطي ما لك ماشي ملتفتا في الحي على يمينا شمالا قائلا بعدهما في ادان الصبح الصلاة خير مننا وطبعا انت عارفين ادان الصبح بيقول ايه الصلاة خير مننا وده معنى طبعا اللي ايه اللي انت يعني يعني ربنا شرعه علشان انت المؤمن لما يسمع هذا يستيقظ ما ما يلفش يعني ما ي... ما ما يحكي كده يعني ما يلفش ماشي. البعض العلماء قالوا يلف لي علشان يفهم الجنوب والشمال والشرق والغرب ماشي. ملتفتا في الحي على يمين وشمال قائلا بعدهما في أدان الصبح الصلاة خير من النوم وهي يعني الإقامة الاقامه 11 يحضر يحذرها مش عارف ليه هو ايه مش عارف ليه ضامم على الدال ماشي من الحذر يعني من السرعة يعني ماشي ويقيم من ويقيم من أذن في مكانه إن سهل يعني يستحب اللي, إيه اللي يأذن في مكان يقيم في نفس الإيه؟ في المكان لو سهل لو ما سهل خلاص ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو مرحنا أو ملحون يعني لا يصح فضل هم؟ آه ده الأذان خم خمسة عشر أما الإقامة أحد عشر. ايه مشكلة انت لو الاقامة تجد ايه 11 الازنان لعدتها تلك 11 طيب و... ويقيم من اذن في مكانه في مكان الازن فيه يعني. يعني هو اذن في مكان يقيم في نفس المكان انتهى. اما ليه قاله انسهل فان زمان مثلا ممكن يأذن من منارة مثلا فعشان يروح يقيم المنارة يكون ايه ممكن الشيخ يعني ايه اليمام يكون خلاص بالراحة على رفا ففي حالة دي لا يقيم في المكان ماشي وعموما يعني السنة اللي انت المكان اللي انت قزين في تقيم فيه لو ما فيش مشقة عليك او يعني مش هتفوت حاجة من الصلاة ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل يعني لازم يكون مرتب الترتيب يعني انفعش مثلا تقول اشهد ان محمد رسول الله قبل أشهد أن لا إله الله ما ينفعش كده الصلاة الأزام ما يصحش متواليا يعني المولاة يعني يكون ورا بعضيه العلماء قالوا طب مولاة دي تعرف بإيه بالعرف يعني عرفا إيه لو قال إيه حي على الصلاة وبقين كحي كحيتين وكمل عرفا إيه هو كده بيأزن عادي ولكن بقى لو قال حي على الصلاة وقعد يتكلم مع صاحبه ديتين وبعد كده راح مكمل وانه لأكد كده إيه كده عرفا ده مش ماشي ولو ملحنا أو ملحونا يعني ولو ملحنا يعني مطربه يعني ايه يعني بيقولوا بي بطرب دوت مكروه يعني ما ينفعش واحد يغني في الاذان ولكن لا يبطل الايه لا يبطل الاذان يعني لو واحد عمله يبقى مكروه ولكن لا ايه يعني يصح الاذان به يعني لا يبطل الاذان أو ملحونا يعني ايه ملحونا يعني في لحن في خطأ ماشي فلو في لحن عارفين في التجويد يقول لك إيه في لحن في الإيه في القراءة يعني في خطأ في التقويد فاللحن ده لو لا يوحيل المعنى يبقى إيه يصح الأذان ما يطلش الأذن أما لو بيوحيل المعنى يبي في إيه لا يصح الأذن يبي هنا ملحونا يعني لحن لا يوحيل المعنى لو, لو طل الأذن اسحبنا عيد من, من, من آوى لو الأذان باطل يبقى استحب ان تعيد بلا طبعا مشاكل يعني يعني ايه الحاجات ديت الشرع راعى المصالح والمفاسد لو لو ان قومك لولا ان قومك حديث عهد بكفر لالي لهدمت لأ البيت وإيه وبنيته على ايه على مقاعد إبراهيم فالشرع يقول انت المفروض تبنيها وقال لك ان مصر ما رضتش عشان في مفسده هتحصل ماشي اتفضل أو يعني يعني الظاهر كده بس الأفضل نسأل الشيخ وسام برضه نتأكد بس على حسب كده قواعد الأصول الفقه يعني نادرسها. يعني ما سمعتش فتوى في مسألة دي بعينها يعني. بس على حسب قواعد الأصول ندرسها وكلامه منه اللي هو يشترط فيه لو يكون مرتب. يبقى في الحالة دايد لو كان عرفاً هيدر يلحقها هيلحقها لو عرفاً هيبقى في فات الوقت يبقى عيد الأزان تاني فيم تقاضي؟ ويجزئ من مميز ماشي؟ يعني يجزئ الأدان من صبئ مميز طبعا لو مش مميز مش هيجزئ مش هيعرف يأزن أصلاً هو لو أزني بقى مميز أكيد <تصفيق> لو أزن صح يعني ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم يعني يبطل الأدانة الأقامة فصل كثير هنا المؤلامة حقا بس فصل إيه فصل كثير عرفا ماشي ويبطلهما برضو فصل فصل ما بين الكلمات بتاعتهم يسير محرم يعني إيه واحد يؤذن وواحد تاني مدايقه فقال له يا غبي وعين كامل قد ينفعش <تصفيق> هنا يبطل الليل أخير. ولا يرزق قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل يعني ما ينفعش واحد يؤذن خلال باكو دي مسألة مهمة اللي ينفع تتأخر شوية لكن ما ينفعش يتأذن قبل الوقت فطول ما انت هتأذن ومش متأكد من الوقت اهتنى لغاك انت تتأكد مفهوم معنا؟ ليه عشان لو اتأخرت لك خمس سوان عشر ثواني دي، حتى دقيقتين، حتى ثلاثة مش مشكلة لكن لو اذنت قبل الوقت مشكلة الازم ما يصحش ماشي ولا يوجد قبل الوقت الازم بعد الوقت نص ساعة لا نص ساعة دي يعني نص ساعة دية بعيدة شوية دية كده ماذا ما اذنتش المسجد؟ لا ما كانش مهزش دي ده بص هو الازم والاقامة اصلا بشراعه لله يصلي أي صلاة وأداء يعني لو امرأة في في البيت هتصلي بعد لا الأذان لا لازم من فلوق الإقامة هي اللي بت الإقامة هي اللي بتصرفها لا يبقى في الأذان لا بعض يعني في الوقت يعني ما ما يتأخر شوي كده في <تصفيق> الجامعة يعني هم هو كل يعني حتى لو الوقت بعد كل لو قضاء هو لو قضاء مم. بس دي حاجة هو ظاهر الأذان للوقت عمل إقامة بتبقى الصليح. القاعدة دي هي لو لو تأخر قوي وليش؟ بس برضه سألوا الشيخ يعني. إيه ب حتى الأول ست دروس بشيء فاضل. إيش أنا عايز دعاء؟ عايز عايز نتحققونك والله ما <يومية> بيتعبوا. <سألنا> بس يعني ايه؟ صار التعب ما زباط في مروره. ما؟ <تصفيق> <ستحق> طب انا اجل الامتحان فعنا انا اتبعي بشي ماذا تياقص كان, كان مثلا سبت الجاي واللي بعده اجيله عشان ما ليزه على فكرة المطابر المتحان كان السبت الجاي هم اجلوه يعني او اجلوه تجي مرحبا اجل تاني تاني عشان ما ليش او انت ومشترق او اخدتوها لي لكم صح كده؟ ليه؟ طيب يا اخو الزويا هترجعوا على المده اللي بعدين اللي هي يعني خلاص انتوا ذكروا في الاسبوع ده على 40 تحضروا لها يعني وبعد كده لما يجي ميعادكوا له يعني بس يوم الاربعاء يا يوم جاي يوم الاربعاء وعسى شاء الله يا رب شاء الله يا رب يا هت خايك البيت يجيبك يجيب برا من عندك. <تصفيق> ولا وش ذا قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. يبقى يي ما ينفعش تأذن قبل الوقت إلا حاجة إلا حاجة واحدة بس اللي هي أذان الفجر الأول. تعرفوا اللي عارفين فجر ليه؟ أذانين. أذان الأول وأذان الثاني. الأذان الثاني ما ينفعش قبل الوقت تفعل هو الفجر السابق. فالأذان الأول لذا الأول قالوا ينفع قبل الوقت السنة اللي هو بقى قبل الوقت بيجي بجزء قريب يعني من ايه من اللي قال كده <تصفيق> <تصفيق> أظن اللي هو كان قريب من خمسين آية أظن الصحابي كان قال كده ماشي ولكن يجوز من إمتى بقى؟ بعد نصف الليل. استدل الحنبيلة بإيّ إن بلال يؤذن بلايل، فكله شربوا حتى يؤذن ابن أمّه مكتوم. يعني كان سيدنا بلال يؤذن الأذن الأول، سيدنا ابن أمّه مكتوم يؤذن الأذن اللي الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بلايل. استدل بالحنبيلة اللي ممكن الأذن الأول يبقى لا يعني من نصف الليل ال يعني من نصف الليل لغاية الفجر. ولكن السنة الأول قبل الفجر بوقت. يجعل الإنسان يعني إيه لما يسمع الأذان يستيقظ فيتحضر للصلاة فيتحضر للصلاة وكده هو ده المقصود بالأذان الأول اللي هو بيصحيك عشان تتحضر للايه ولو أنت هتصوم يبقى أنت في حاجة بتنبهك فيسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا لئي يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا يعني الأول يسنه جلوسه على هذا المغرب يعني ما يقمش بعد المغرب على طول هو المفروض ده في كل الصلاوات يستحب اللي في كل الصلاوات اللي انت ما تخليش الإقامة بعد الأذان مباشرة طب إيه اللي خلاه ينبه طبعا ده السنة يعني يستحب إيه اللي خلاه ينبه على المغرب بزداد آه اللي فيه مذهب يعني اللي هو قبل, قبل يعني رواية عن المام الشافعي اللي ال إيه ال للشعب المصري بأخذ بيها يعني اللي هو اللي هو الوقت ضيق الوقت المغرب وقت مضيق ماشي فا فبسبب ذلك بعض العلماء الشفيعي أجاز للإقامة يعني أقل ما فيش مشكلة بقىش بخالف للسنة للإقامة بعد الأير عدم ولكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطرق وقت لإيه؟ للعايز يصلي السنة للعايز يدعي ماشي فدي السنة ولكن لو ظروف مثلا زي امتحان مثلا احنا في مسجد كلية مثلا والامتحان بعد الازام بعشر دعائر عادي ما يجيش اخ يقول لا السنة كذا فإيه؟ فمش مشكلة الناس على اللي نتحضب عشاء لا ده غلط هو في قاعدة بتقول ان القراهة تسقط للحاجة القراهة تسقط لإيه؟ وكذلك السنن ممكن للحاجات بالذات العامة ممكن إيه؟ قد إيه ما تتعملش يعني فما ما تقفش في الحاجة اللي ممكن تجيب ضرر على الناس ولكن إمت لو الموضوع طبيعي وما فيش مشكلة وما فيش ضرر على حد فبتعمل السنن أفهول معنا؟ الصيام ايه؟ في رمضان يعني. مان اللي هو الحق يعني تكملوا قره ولا تستنوا برده شويه؟ هو الاصل برده لا. السنه اللي هو في الصيام السنه يعني لو احنا بايدينا الموضوع وما فيش مشاكل بس حدش يطلع محدش يطلع. انتوا؟ انتوا ركزوا يعني واحد بس عشان بس دا شيء فالسنه بقى السنه للاذان نستنى شوية بقدر راقعتين كده وبعد كده نقيم ده السنه فلو انت بايدك الموضوع وهتقدر تعمله يبقى تعمله <تصفيق> لا في رمضان ما هتقرش حاجة يعني اصل هي ده ثلاث تلت دقائق استنى ثلاث تلت دقائق وبعد كده اقيم ومش هجري حاجة انت ممكن ممكن ثلاثه لازم يعني عشر دقائق ماشي خلاص, خلاص ولكن لو افترضنا مثلا اللي فيه ناس كبار وعايزين يقيموا وهي عادة عندهم في حال دي يعني انت هتنصح بالحسنة ما سمعوش الكلام خلاص دي في الاخر سنة هما بيتعبدوش بعكسها ان هما بيروش لازم نقيم قبل الاذان لا هما تركوا سنة زي واحد ترك سنة خلاص ولكن انت لو بيدك الموضوع هتطبق اليه تطبق السنة تبقى بدعة انت؟ لأنه بيتعبد بده يعني هو بيقول السنة اللي احنا بعد الإقامة بعد الأدنى قليم نقول له لا انت كده دخلت في إيه؟ في إشكالية لأنك هتقلب السنة إيه؟ هتقلب, البد... هتقلب الحاجة اللي من السنة تخليها سنة فدي كده إشكال بفضل تجوز الصلاة بعد الدات الأدنى ومشاطة؟ من ناحية تجوز تجوز من أول ما الوقت يبتدي تجوز الصلاة يعني واحد صلى من أول ما الوقت التالى خلاص ولكن السنة اللي هو يسمع الأدان ويستنى وبعد كده يصلي الفجر كان في حد بيسأل هنا حبيله؟ انا اللي كنت تسأله ولا لا؟ كان في حد هنا سأل وترقى اهو اهو اتفضل الفجر السنة لو حيت أخر من الإقامة؟ لا الفجر مش السنة لو حيت أخر الإقامة بالعكس الفجر السنة اللي انت تضطر الإقامة بس المشكلة اللي في اختلاف كبير على أدان الفجر في الايه دلوقتي فاستدب كده الناس الناس بتاخر المشايخ يعني قال عشان الخلاف الكبير ده فتاخر الاقامه شويه من باب الايه ان احنا نطمن للموضوع فماضي ولكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيأخرش في الاقام طب هو في ناس بتنام لغايه قبل الشروق 10 او ربع ساعة يصلي قبل يعني الشروق ربع ساعة او لا دا دخل في السنة من ناحية السنة يعني ولكن صلاة صحيح يعني ليش مشكلة ولكن إيه أنت هونكم موضوع الفجر ده بالضبط اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيقيم ويصلي في غلس الفجر لأوقات أول وقت وقت الغلس اللي هو الظلام ماشي وبعد كده ابتدي ببتدي الضوء ايه يجي يسموه وقت الإصفار ماشي فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ده كان معظم الصلاة. معظم الفجر يعني لو بيصلي ويخلص صلاه والنساء يخرجن في الغلس لا يعرفوا يعرفهن إيه الرجال يعني في الغلس الغلس يعني لسه الضوء لسه النور ما ابتداش يجي مشي النور بيبتدي يجي قبل الشروب نص ساعة مشي وورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم في الغلس ويخلص إيه بعد الإسفار الإسفار يعني تري الدو يجي قبل الشروب بس هو يترد الدو ده بيجي قبل الشروب حوالي نص ساعة لا ضوء ضوء أنت يعني يعني اللي هو الظلام الليين يعني ال الإصفار اللي أنت تبقى شايفين بعض يعني يعني. شو لما سميت اسم الخط الأحمر لا الخط الأحمر دا الشفق الأحمر وتعالعشان الأبيض ده اللي هو تروع الفجر. دي حاجة ايوه بس الرب ده حاجه انت مش شايفها ده حاجة يعني دقيقه الناس ب... يعني اللي هم بيبقوا فاهمين بيشوفوها ما على كده انا بتكلم دلوقتي اللي خلاص الفجر طلع اللي هو الخط الابيض ده ماشي ولكن لسه اللي... الدنيا مظلمه انت مش بتنزل تصلي مثلا لو روح صليت في مسجد بعد بعكله بتاع مش لسه الدنيا مظلمه الدنيا لسه مظلمه ده اسمه ماشي بيجي بعد شوية لو انت طالع من الصلاة مثلا لو المسجد متاخر شويه تبص تلاقي قبل الشروق والدنيا منوره صح يعني شايفين بعض يعني ده اسمه إصفار ماشي فمعظم الحالات بتاعتهما السلام اللي هو كان بيصلي ويخلص الصلاة قبل ما الإصفر ده يجي وبعد الروايات اللي هو صلى في الغرس وخلص بعد الإصفر وحصل في رواية واحدة فقط الاستحب أن تظروه وتأخر عليهم وصلى يعني صلى وووإيه وتكد الصلاة يعني بعد الإصفر ماشي فالعدي تضع السنة يبقى يبقى معظم حاله يبقى في الغدس يصلي ويخلص قبل ما النور يطلع طب هو ده العايز يطبق ليه السن طيب افرد ناس جي مسجد مثلا قال أنا هأخر, هأخر الأخامة شوية علشان أعين الناس مثلا عنهم لو تصحهم في أخر أو كذا يدركوا الجماعة ف... ف... ف... ف ف ف اقام اقام قبل الايه قبل ما الاصفار يجي وبيخلص بعد الاصفار ما جي مفيش مشكله ماشي جه واحد قال لا انا هعمل كده بس بعد الاصفار هنقول له ده مش السنة ليه عشان دي حصلت مرة واحدة بس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهمت دي فولكن مش حرام عليه بس احنا كل دولة بيقيمه في الغدس حتى اللي الساعه حتى اللي الساعه 2 يعني ليه في الغدس برضو من تبع السنه اه طالما بيقيم في الغدس خلاص بيخلص بينتهي بيخلص <تصفيق> لو خلص امتى دي مش مش لا عشان والله النبي صلى الله عليه اللي هو كان بيخلص قبل الإصفار وهو برد برضو عنه ان هو خلص بعد الإصفار دي اهم حاجه يقيم قبل ما يطلع ده السنه المستحب يعني السنه دي بين مستحب لكن لو بعد لو حصل بعد كده خلاص خلاف المستحب هو في خلاف اصلا في أمين. في بداية الفجر ولا دي ما لا بداية الفجر مفوش خلاف ولكن دلوقتي في خلاف في تقديره يعني هل اللي احنا ماشينا عني ده صح ده يعني هو ده الصح مش مشكلة الراجح اللي احنا هنمشي على اللي موجود دلوقتي ولكن ممكن نحطط اللي احنا نأخر ربع ساعة بس اما في الصيام ده نحطط بايه باللي احنا ما ناكلش بعد الازال ماشي فده اللي العمل يعني ولكن الخلاف موجود ها السنه عند الفقهاء لو واحد ما تركش قبل الصلاه يصليها بعد الصلاه على طول اه يعني ينفع يصليها بعد الصلاه على طول وينفع يأخرها بعد الشروق ورد عن صحابي اللي هو صلى ركعتين الفجر السنة يعني بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم راه ولا ينكر عليه فقالوا هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يصليها بعد المغرب <تصفيق> <تصفيق> ينفع السنة في اي السنة مشكلة. يمفع صلاة وقت خلاص، صلاة تا تا خير، يمفع صلاة في أي وقت. في كل السنة آه في كل السنة. طيب، بس طبعا ده هيبقى أخذاء يعني مش هيبقى ثواب اللي إيه هي الاداء زي ما خوفوا بيقولون. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قيام نعم. نعم. نعم. نعم. يبقى يقضي امتى من الشروق للظهر عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه من كان له ورد بالليل ثم صلى ما بين طلوع الشمس إلى الظهر كان كأنه صلىها بالليل لو انا فاتني القيام بعد الشروق اه انت فاتك القيام تصلي من الشروق الى للظهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيجي يصلي بالنهار كان بيزود ركعه يعني انت مثلا بتصلي 11 ركعه هنا تصلي 12 بالنهار صلي تسعة يبقى صلي عشرة بالنهار كنت ناوي تصلي تلاتة يبقى صلي أربعة بالنهار مم. ليه كانت سنة النبي وسلم في قضاء قيام الليل ما يبترش بالنهار ماشي فضل أنا مثلا في حيث الأداب أنا مثلا متعجل يعني قمت حالة من سافر قبل التقامة مع عملية أصلي الوقت أنا, أنا حد ما دل. لو انت معاك حد تصليوا مع بعض بس جامعة. اما لو في جامع يبقى تصلوا لوحديكوا وتروحوا تصليوا كل واحد يصلي لوحده اه يا اما تطلعوا بره الجامع وتصلوا مع بعض ماشي لكن لا يجوز ان انت تصلي جماعة قبل ايه قبل صلاه الامام الاصليه في الجامع فضله في تاخير الفضله ده ده في الصورة بس فقط ااا نعمل فيه يعني لو لو واحد تكوّص الظهر ويجي العصر هل اللي نتصور الظهر الأول الثاني؟ آه ما هو ااا أظن هتيجي لو آي يبقى بمرتب الأصل فيه الترتيب يعني حتى لو هتفوتك جماعة في الفطر لو هتفوتك بارج ماع فيها خلاف هنقوله إن شاء الله إن شاء الله جاية إن شاء الله لو جات شيء فكرني يعني ألبان. يا جماعه لو جماعة قبل من جماعه بس هم تاخروا يعني ايات مصنع الخبز عاملين احتفاليه وكذا حضره وكذا و وقتنا صلينا غيرنا كده ال... في المسجد يعني؟ اه وصلت بتاعه روعه بعد الاذان بالضبط اه لا في الاخر بقى ما عرفنا ان هي موضوع صفيه وحضروا كده فرحنا قلنا لا في انا مش فاهم دلوقتي هو ده انت في مسجد هنا في القاهره أوه. طيب مسجد كنتو اللي هو بتاع اهل المنطقه هو مسجد اللي نعرفه يعني بتاع اهل المنطقة يعني أوه. طيب جم <تصفيق> ناس خلف العرفه بتاع اهل المنطقه ولا هم دول اهل المنطقه لو اصل هم دراسه في عاملين حفله هم دول <تصفيق> يعني ده مسجدهم يعني لا لا دول ناس من الازهر وعاملين احتفاليه آه. في, اه في الاخر لقينا بقى كله كل بزرار اه <تصفيق> <تصفيق> طيب انتوا في اهل المسجد روحوا صلوا هما من لا هما من اهل المسجد ايوه انتوا رحتوا انتوا اهل المسجد طليتهم احنا مش اهل المسجد احنا رايحين من المسجد انا قصدي مش انت انا قصدي في اهل المسجد اتضايقوا فصلوا ولا انت بس انا لا انا وانا وثلاثه اخوته امم وبع لا يبقى الإشكالات والإشكاليات في موضوع الحضرة دفع ممكن ينفع عشان موضوع الحضرة لكن لو نطرد اللي هم مش مش حضرة يعني لو نطرد اللي هم عادي يعني أبي يعني مش هذا غلط يعني بس ما خلنا عشان درس مثلاً فالحالة دي ما تخالف أهل المسجد فما ذي يعني افترض بدل الحضرة حط درس مش كده عشان حضرة بس عشان كده إيه ممكن اللي ما أنت صح عشان مسألة الحاضر بس أنا بقول لو انت شلت موضوع الحضرة دا حط درس وده أهل المسجد وكل أهل المسجد مش من دقيقين. وانت جاي من بره فالحلقة دي خلاص بتمشي على عرف أهل المسجد لو انت مستعجل خلاص بتصلي وتمشي تفضل من بعد الشروق بربعة ساعة لغاية قبل الظهر بخمس دقائق مدرع ما قال لي يعني بعد شروق بتالت ساعة لغاية قبل الظهر بعشر دقائق يعني في الحدود دي يعني. خليع بعشاب داقة عشان تبقى ضامن يعني بس لو افترضنا يعني انت اتأخرت يبقى ممكن لغض خمس دقايق. في مسجد ممكن يكون في جذب يعني في امام بيصلي والامام التاني بيبدأ الاقل ما بيصليش عشان هو اللي يهم الجماعة التانية لا غلط طبعا لا طبعا مضوضة غلط يعني فعش كيف اه انتظر <تصفيق> راحل بيصلي الفجر وبيطول بيطول لغاية بعد الشروق لا يعني لو هو بيصلي لغاية بعد الشروق قاصد يبقى ما ينفعش او قاصد يعني ده القول الراجح يعني بعض العلماء يعني قال لي يجوز من بابل من ادرك رقع من الصلاة فقد ادرك الصلاة فلا هو ادرك رقع يعني والرقع التانية دي هي اللي في الوقت فقالك لو هو بيصلي من بدري يبقى يجوز ولكن لا يجوز تعمد ذلك يعني ممكن يبقى حاجة كده عد يعني ايه من غير قصدي يعني وهذا الذي يحمل عليه قول ابي بكر يعني هو في مر هو اللي بيقول كده بيستدل بقبل أبي بكر لما طول في الصلاة مرة فقالوا إيه يعني فقال أش... يعني إيه أشر يعني طلعت الشمس فقالوا نعم قال ايه طلعت علينا ونحن إيه نعبد أو نعمل أو كذا فهو هنا يحمل اللي هو ما كانش أصله يأخرها بس هي يعني أخرت فهما هو معذور ومفيش حاجة عليهم فهم مظيف ولكن ما نتخذهاش بقى احنا عاده ونفرضها ان ده السنه ونقعد ناخر الصلاه وقتها هنا بقى يبقى غلط فاهم؟ شفتوا الفجر ولا مستحب؟ مستحب الابل الابل الابل الابل الفجر ايه الشيخ محمد بيديكم اعمال قنول؟ أنا ما اعرفش بقى اللي خروج بيديكم على الخروج حضرتك اهو ماشي نديكوا على الخروج ماشي شكرا طيب نخلص بقى ده ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يذنى قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل وسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا كل ده قلنا صح ومن جمع او قضا فوائت أذن الأولى ثم أقام لكل فريد. أشياء واحد بيجمع للصلاة أو بيقضي فوائد كثيرة فايه أذن الأولى ثم يقيم لكل ايه فريد. هو لسامعه يعني سمع الأذان والإقامة برضو متابعته سرا اللي هو ايه يقوله سر وحوقلته في الحي على الحي على اللي هي لحاله اللي هي حي على الصلاة والحوقلة اللي هي إيه؟ لا حاول ولا قوة لا. وقوله بعد فراغي يعني بعد فراغ الأدان اللهم رب هذه الدعوة التامة في الصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة والفضيلة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي يوعد في رواية إنك لا تخلف المعد مختلف العلماء يعني والرواية دي اسندها يعني لو أنت جردت عن الباقي في صحة ولكن بعض العلماء قالوا لذي رواية شاذة ليه؟ عشان الثقة خالف الايه؟ خالف الثقة فحتى لو كان ثقة ولكن خالف باقي الروايات الكثيرة اللي هي بتقول مقام هنا الله دي عدم وبعض العلماء قال مش شاذ ليه؟ على أساس اللي هو ما خالفش قوي زود حاجة جدا فممكن اللي يكون قل دي وقل دي ولكن الأحوط يعني اللي احنا نقول بالرواية اللي ايه؟ اللي ايه؟ اللي, اللي معظم الروايات عليها يعني اللي احنا نقول مقاومه محمود هذه وعدته ونسكت موقف يعني لكن لو واحد بيقول انك لا تخلف الميعاد عملا بالروايه الثانيه دي فانا منكرش ايه عليه عشان نقاول لبعض اهل الايه اهل العلم ماشي استدل يعني بالروايه دي. ف... الصلاه على النبي بعد الاذان اه بعد الاذان تصلي على النبي بعد كده تقول اللهم رب هذه الدعوه الصلاة النبي اللي هي الصلاه بتاعه الصيغه التش... اللي هي بتاعه الصيغه الابراهيميه تصبح اللهم رب هذه دعوتين. فلأ هي التحدث أثناء الأذان يعني خلاف الأولة الأولة اللي أنت تركز يعني ودي حتى للأسف الأخوة مش عارف سبحان الله الناس العادية يجي الأذان يسكتوا الأخوة يتكلموا. فالأولة اللي أنت تركز وتتفضل معي الأذان وتقولها ليه عشان إحنا لو بصينا المقصد الشريعة نجد ان ايه الافكار والاذان والصلاة ديت اشياء لها مغزة بيبقى في سبب في تدينك واللي انت تتقرب الى الله عز وجل ماشي واللي انت تخشى الله عز وجل وتعظم الله عز وجل فبعض الاخوة يتعامل مع الحاجات دي اكيد الحاجة ظهرية اكيد وجب بيأديه خلاص ولكن الحاجات دي ربنا شرعها لحكمة بتؤثر في التزامك فلو انت استشعرتها وتدبرتها وعشت معاها بيبقى ليها تأثير كبير في التزامك وتخواك ومراقبتك لله عز وجل وخشيتك لله عز وجل وتعظيمك لله عز وجل حتى ان تلاقي الافكار دي مليئة باليوم والليلة يعني تلاقي تستيقظ والذكر الذكر ده مناسب للكلام لو انت تدبرته في معنى بسمك اللهم أموت وأحمد الحمد لله دي أحياني بعد ما أمتني وإليه النشو وانت خارج من البيت تقول ذكر باسم الله توكلته على الله وفتقى ربنا عز وجل لها حلوة قتلها بالله وانت داخل البيت بتقول ذكر الذكر نفسه مناسب للإيه؟ وانت بتلبس بتقول ذكر وانت بتخلع بتقول وانت بتتوضى وتخلق بتقول ذكر فده بيربطت بالله عز وجل ثم كذلك الصلاة خمس صلوات في اليومية ترتبط بالله عز وجل ثم كذلك الأذكار اللي بعد الصلاة ثم كذلك اذكار الصباح و في المساء ثم كمان يشر عليك الذكر المطلق انت طول ما انت فاضي تذكر ربنا فكل الحاجات دي مش مجرد حاجات بتأديها كده واجب وظيفي بتوع من كده لا ليها معاني بتأثر في التزامك ولكن لو انت حتى ما تدبرتهاش وقلتها كده تاخد صواب برضه بس لو انت عايز بقى يعني يعني بيفرق جامد بقى لو انت تدبرت معانيها تؤثر في التزامك تفضل وده الثاني يعني 15 مع في قال مثل ما يقول المؤذن بس شاكر النصاي دخل الجنه ها نعم صلوى المؤذن المؤذن دي رواية واضحة ومشهوره يعني في فيه في روايه بقى. ده على الروايه اصل مش فاكره ما هذا حصلوا أي حاجة اثنين أذان وووأغم عليه ما في حاجة واحدة هيكمل يعني عيد من الأول ولا هيكمل ما أخوكم بيقول لو لو الأذن لو المؤذن أغم عليه في الأذن ولا حاجة اللي يجي بعد هيكمل ولا ي... يعني هو الظاهر اللي هو آه يكمل لو ما فيش أطعية كبير أو لح يعني الصلاة يكمل عشان ده الدم الموحد بيقطع <تصفيق> اه مثلا ده الموحد لازم <دي> <تصفيق> من الاول وخلاص ايه ايه لا هو طب اصل ده الموحد ده يعني ده اصلا مش فقول من الاول وخلاص مش هنهي. هيه هو كده بقى المسجد طب هو ما يقول لك حاجة لو أنت قلت من الأول؟ عايزك تكمل يعني خلاص هو ينفع تكمل تمام <تصفيق> لو قلت الاقامه صليت لا يعني اللي هو اللي هو اللي بعد اللهم صل على محمد اللهم رب الله ما هو في خلاف العلماء يعني هل الأذكار اللي بعد الأذان هو الحديث بيقول قال بعد يعني ايه بعد الاذان كذا فبعض العلماء قطع الاقامه وبعضهم إيه قال لا الأذان في بعضهم قال لي قاموا لأذان ف... فجعلين فعلا وبعضهم قال الأذان كيف صحيح صحيح إذا أنت محمدا محمد إليه هو النبي صلى محمد الله عليه وسلم قال لي محمدا مسيرت كده حد اه لو بيعمل اي حاجة يوقف عشان ازان <تصفيق> الاذان اولى في في قاعدة كده تقول ايه الـ الـ الـ المستحب المضيق اولى من المستحب الموسع ولو كان المستحب الموسع اعلى في الفضل فالمستحب المضيق يعني ايه بحاجة مضيق ماشي ليه؟ وقته ضيق ماشي اقوله لكم بس ليه. مشي فهنا إذا أولى من المستحب المواسع اللي هو إيه اللي هو مثلاً قراءة القرآن حتى لو قراءة القرآن هي أولى من الإيه من الذكر عموما فهموا ده بقى مش كده بقى بس لا ده سنة المضيقة أولى من الفرض المواسع سنة مضيقة أولى من الفرض المواسع مثال إيه مشي مضيق يعني ايه وقته دلوقتي مش هتعرف تعمله بعدين موسع يعني انت معك مجال ايه تعمله ومفيش حرك عليك ماشي فدلوقتي السنة المضيقة زي الادان والفرض الموسع زي الدعوة او زي ايه طلب العلم ماشي فجيء الادان وانت بتذاكر العلم الشرعي والعلم الشرعي ده ف... ف... أنت بتقول لي فرض يعني فرض أنت بتذاكر العلم الشرعي الفرض العين اللي عليك أو الفرض الكفاء ماشي فده فرض ماشي ففي الحالة دي وقت الأداني السنة اللي تتعمل إيه تأذي تقوله الأداني وتترك الفرض لو كان مستعا أما لو كان الفرض مضيق يبقى في الحالة دي يبقى الفرض المضيق أولى من الإيه عشان خلاص بقى بما هيدي دي ولكن أنا بتكلم على اللي في حديث ماس في حد فاهم؟ مش فاهم؟ القول السنة المضيقة أولى من الفرض الموسعة. المستحب المضيق أولى من اللي من المستحب الموسعة ولو كان أعلى منه في الصد. ماشي؟ الحاجة اللي تغبون ان شاء الله فصول فوقه. اتكلم في الرقائق في اعمال القلوب الدرس بتاعكم اعمال قلوب ماشي دي مراجعه سنه سنه دي إي مراجعه ايه انا ما اعرفش انا انا انا اتقال لي قبل المغرب عندي ظروف فتعالى انتوا اللي عارفين انتوا تختلفوا ولا انتوا م... ولا انتوا عارفين اللي هي المرة يعني شاء الله المرة طيب مين اللي عايز عمل قلوب ومين اللي عايز نكمل فرقة بعد عمل قلوب الفائدة نكمل <تصفيق> <تصفيق> طيب معلش بقى عشان شاء الله إن شاء يلحق يكمل لكم البيت كل المرة <تصفيق> طيب تضحن يا فتاة الساعة كم دي وقت؟ جاء لا لا هل ورقة جاي؟ طيب ما خلاص بلقى ساعتين ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب انا ان شاء الله مش هتطول عليكم عشر دقائق ان شاء الله فاضح لو هو وصل على الاذان بالظبط يبقى يقف ويردد الاذان وما كان ركعتين بس ما يجلس. ما يجلس عشان ما ما أخوكم لو واحد جه على الاذان يصلي ركعتين ولا وما كان ركعتين بس ما فصلاة الجمعة إلا في صلاة الجمعة ليه بقى صلاة الجمعة عشان بعد كده الخطة فالاستماع للخطة أولى من الأزان استماع للخطة أولى من من الأزان فبالحاله دي يصلي راقتين في الأزان ويستمع للخطة ماشي ما لو لا الأزان أولى من السنة بدنا نشغلها بدنا نعملها طيب الحمد لله يا استاذنا الله بسم الله شركه ان شاء الله مش اطول عليكم بس